أهلك هذا الطاغوت الذي كان يعبد من دون الله والفضل لله جل وعلا على زوال هذا الطاغوت والحمد لله أن ما سمع به أحد من جنود الدولة إلا سجد لله شكرًا. بمناسبة هذه الفرحة نقول هذه الأبيات. نسأل الله عز وجل أن يبلغها مبلغًا. فيا الله استعينوا بالله. قمت عشان. الحمد لله الواحد الواليف. واراد دارب طارق والحد ما رد الحمد لله الواحد الوالي فرحان وجر موالي عبد الله مو اتمر جده رد ولا بعده هالدوال والحد ما رات درب والحد ما رات درب والحد ما رد الافطالي يا كم دعا بوشي وقاما كم حارب جلود للسلام والحد ما رد الافطالي والحد ما رد الافطالي رابوتكم داهوة وكفرة والنار تصلاها في قفرة والحد ما صارت على امنكم غصه والحد, <تصفيق> والحد ما رد الطالب والحد ما رد سالوني احوال حد ما ردنا طارق بعد ما ردنا طارق عميدكم مشكل ماليه ما رد سايع سالوني احوال حد ردنا طارق بعد ما ردنا طارق يا طيب